وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَيْئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ يُعْرَضُوا عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فَيَقُولُ الْضَعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلًّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَدَنَةِ جَهَنَّمَ دُعُو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنْهَا يَوْمًا من